اعوذ بالله ان الشيطان قدير بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا الا ان توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنخبرن على ما أبيتونا وعلى الله فليأتوا With that وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده ذلك لمن خاف مقامي فاطا عين واستفعوا وقاب كل جبال عني. Thank you. تسبيه الريح في يوم الناصف حسد الذين كفروا بربهم أعمالهم أعمالهم كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف لا يقذرون من Can't see الَمْ تر أن الله خلق السماوات وَأَرْضًا بالحق مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يزيد عما يذلك على الله بعزيز <تصفيق> ألم تر أن الله خلق السماوات ذو الخلق الم ترى خالق السماوات والأرض بالحق. من يشاء يرهب بخلق جديد Oh! Yeah, again okay. القرار وجعلوا لله أنزيا عبادي الذين آمنوا يكيموا الثلاث ويؤمنوا مما عذقنا يغمسوا لنا ليه لفضيله الدكتور سماوات <تصفيق> وان الله الذي خلق السماوات قَدْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ مِنَ ¡Tanjal el I'm yeah. seven ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الوالبون إنما يؤشره لعوم تشخص فيه مخطئين مقنعي رؤوسنا يرسد إليهم طرفهم وأفئدتهم الله اكبر ربنا